أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصفات صفا والصفات صفا والصفات صفا فالزاجرات زجرا, فالزاجرات زجرا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد إن إلهكم لواحد إن إلهكم لواحد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 وحفظاً من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملائِ الأعلى ويُقذفون من كل جانب لا يسمعون إلى الملائِ الأعلى ويُقذفون من كل جانب دحوراً وله عذاب واصب. دحورا ولهم عذاب واصب الا من خطف الخطف فاتبعه شهاب ساقب الا من خطف الخطف فاتبعه شهاب ساقب فاتبعه شهاب ساقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من قين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أإذا متنا وتنا تراب وعظام أإنا لمبعوثون أو آباءنا الأولون قلن عم وأمتم داخلون قلن عم وأمتم داخلون فإنما هي زجراة واحدة فإذاهم ينظرون فإذاهم ينظرون وقالوا ياويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون أحشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دور الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تنصرون بل هم اليوم مستسلمون بل اليوم مستسلمون واقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين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 انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون ويقولون اننا ل تاركو ارهتنا مجنون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 أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات نعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين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 فأقبل بعضهم على بعض يتسألون فأقبل بعضهم على بعض يتسألون قال قائل منهم إني كان لقرين يقول أإنك لمن المصدقين يقول أإنك لمن المصدقين أإذا متنا وكنا تراب وعرا من أإننا لمدينون قاله الأمم الطليعون قاله فاطلع فرآه في سوائل الجحيم فاطلع فرآه في سوائل الجحيم قالت الله انك لتوردين ولولا نعمه ربي لكنتم من المحضرين اثما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا له الفوز العظيم إن هذا له الفوز العظيم لمثل هذا ثل يعمل العاملون أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إِنَّ جَعَلَهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ قَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُؤُوسُ الشَّيَاطِينِ فَإِنَّهُمْ لَا مِنْهَا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 إفقال لآباه وقومه ماذا تعبدون؟ أيفكن آلهة دون الله تريدون؟ فما ظنكم برب العالمين؟ فنظر نظرة في النجوم، فنظر نظرة في النجوم. فقال إن سقيم فتغلوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا ما لكم لا تنطقون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 فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْى قَالَ يَا بُنَيَّ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْى قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ قال يا أبت فعل ما تؤمر ستجذني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنك ذلك نجزى المحسنين إن هذا له البلاء المبين إن هذا له البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم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 إلا عجوزا إلا عجوزا في الغابرين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين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 فلولا انه كان من المسبحين فلولا انه كان من المسبحين فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم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 ام خلقنا الملائكه اناثا وهم شاهدون ام خلقنا الملائكه اناثا وهم شاهدون الا انهم من افهم لا يقولون ولد الله وانهم لكاذبون اصطفى البنات على البنين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 انهم لهم المنصرون انهم لهم المنصرون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصرون انهم لهم المنصرون وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ وَإِنَّ جُندَنَا وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحَ وَتَوَلَّ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ